فإذ قال موسى لقومه يا قوم لِمَ تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاروا أزار الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ نَصَّدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِينَ مِنْ بَعْدِ إسْمَهُ أحمد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 يا أيها الذين آمنوا هل أدل لكم على تجارتين تجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم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 وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قليب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحوانين لمن أنصاني إلى الله قال الحواليون نحن أنصار الله فأمنا طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة